والسابقون اللوّون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عن وعدهم جنات وعدهم جنات تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن آل المدينة مردوا على النفاق لا تعلموا لا تعلمون نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله, عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكي بها وصل عليهم إن صلاتك سكن اللوح والله سميع عليهم ألم يعلموا أن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 وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله وآخرون مرجون لأمر الله ما يعذبهم وين ما يجوب عليهم والله عليم حكيم